اِذَا توَارَتِ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50000 سَنَة فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَاللُّعِنِ ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي توى ജീ കൂമൻ ജമ അഫ അഹലു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 أولئك في جنات مقرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا ان خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب اننا ل قادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فَدَرُهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرْعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نَصْبٍ يُفْضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ